ملي غيرها ولا الحمد لله منا فهذا الذي حقيقة يعني قطعنا عن هذه المجالس المباركة إلى مجالس أخرى مباركة والحمد لله قد دثت على النت وسمعها كثير من الأخوة والأخوات وأنا قد قيت يعني بعض أسماء هؤلاء ورجعت المشايخ أن يوقعوا عليها من باب ثبات حقهم فهذه أقول ذلك من باب يعني رفع الهمم وأن هذا الأمة أمة مباركة يعني رغم مرور هذه السنوات الطوال نحن الآن في 1433 للهجرة ومع ذلك إلى الآن نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالأمس القريب أمس الأمس يعني الليلة الماضية ختم كامل صحيح الإمام البخاري على الشيخ الفاضل وجدان عبد الله وقد كان الحمد لله يعني مجلسا طيبا مباركا فيه والحمد لله حضاره جمع من الأخوة والأخوات وهذا فضل الله عز وجل وأقول ذلك من باب أول شيء حتى يعني تتفع همم المسلمين والمسلمات ورفع الأمل فإنما نرى سبحان الله العالم الإسلامي الآن في يعني يغرق في سبحان الله الظلم والظلام والقتل والتشريد المسلمين وغير ذلك مما لا يخفى على الكبير والصغير ومع ذلك سبحان الله فإن نور الله عز وجل ظاهر لا يخفى ولم تزال طائفة من هذه الأمة منصورة على الحق ظاهرة إلى أن يشاء الله عز وجل والحمد لله ما زال كما قلت أهل الحديث إلى هذا الزمان الحمد لله يحدثون ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال عمر وهذا هذه الأمة لن تفنى بذلك ولله الحمد والنهى فأقول يعني هذا اعتذارا على أن تغيت الدروس الماضية وإن شاء الله نتابع بإذن الله عز وجل كما عودناكم أننا س نبدأ بمراجعة يسيرة لما مر معنا هذا الدرس الخامس سنذكركم سريعا بما مر معنا في الدرس السابق وهذا ما تعودنا عليه من شروح مشايخنا فكل لما يشرحون يحاولوا أن يصلوا الدرس الماضي بالدرس الحاضر حتى من تغيب يكون عنده فكرة عن الدرس الماضي ومن نسي يتذكر وما كان متذكرا يزداد علما على علم الدرس الماضي أخذنا قلنا عن كعن سعيد عن جرم ومبهم فيه راو لم يسم وقلنا بأن عن نوع من أنواع طرق الأداء في الرواية فإن راوي إذا روى عن غيره له عدة طرق إما يقول سمعت أو يقول قرأت أو يقول حدثني أو يقول أخبارني أو يقول عن أو يقول أن وغير ذلك ثم قلنا الأصل في هذه الألفاظ أن يكون قد سمع من شيخه الأصل إذا قل قال عن أو قال أن فلان أخ قال كذا الأصل أن تكون سماعا إلا إن كان مدلسا واليوم إن شاء الله سنشرح التدليس فلذلك نرى في البخاري ومسلم ومثلنا على أمثلة أن كثيرا من الرواة كان يقولون عن فلان عن فلان وقد مثلنا إذا تذكرون قلنا حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمر ابن مرة كما في البخاري فلفظ عن هنا تحتمل السماع إلا إن كان مدلسا وستأتي إن شاء الله عز وجل طيب قلنا هناك العنعناء السؤال أن لكم هناك شيء يسمى غير العنعنة الأن أنا ما معنى الأن أنا السؤال للجميع الان انا ما معناها؟ قالوا انا سمعت طيب غير ذلك ممتاز ان يكون في احد الرواى ان يقول ان ومثلنا على ذلك اذا تذكرون فكتبنا مثالا حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس هنا عن أنا عن الزهري هنا عن أنا قال أخبرني هنا صيغة التحديث بالإخبار سالم ابن عبد الله أن ابن عمر لاحظ هنا أن كيف نقل الرواية سالم عن عمر بلفظ أن لم يقل لا أخبرني ولا قال حدث أحدثني ولا قال سمعت ولا قال عن وإنما لفظ أن فأل أن أنا مثل عن أنا طيب. لو الأسئلة تؤخر إلى آخر المجلس إن شاء الله وأنا هذا فقط مراجعة للدرس الماضي بإذن الله الأصل في كلمة أن وعن أن تحمل على السماع يعني أن فلان سمع من فلان هذا الأصل إلا إن كان هذا الراوي ثبت أنه يدلس طيب ثم انتقلنا بعد ذلك في الدرس الماضي إلى ومبهم فيه ما فيه راود لم يسمى شرحنا الإبهام ولا يعني أطيل في الشرح هنا أو في الأسئلة ولكن قلنا قريباً من الإبهام هو الجهالة وقسمناها إلى مجهول عين ومجهول حال طبعاً من لم يعني يحضر الدرس الماضي يوجد إن شاء الله التسجيل وأتمنى يعني أن يعني أن يعني, أن يعني بالتسجيل لنا حاولت أبحث عنه أنه ما ورد الرابع. بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة العلو والنزول. لما نقول اسناد عالي ونقول اسناد نازل ما معنى الاسناد العالي وما معنى الاسناد النازل؟ أريد عبارات تكون يعني سهلة. ما معنى لما نقول هذا اسناد عالي؟ ما معنى الإسناد العالي وما معنى الإسناد النازل وأيهما أفضل أحسنتم الإسناد العالي أن يقل عدد الرواح ممتاز أن تقل عدد الرواح يعني ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس رواح وآخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة أيهما العالي الخمسة أو الثلاثة طبعا الإثناج العالي أفضل أحسنتم الثلاثة يسمى عالي وقلنا أن العلماء قديما وحديثا حرصوا على العلو فكانوا يرتحدون ليسمعوا على الشيوخ طالب يسمع من شيخه في بلده ثم يرتحل إلى شيخ شيخه فلما يعود إلى بلده يصبح هو وشيخه أقرانا وهذا مثلنا عليه أمثلة حول العلو وقلنا أنا في البخاري ثلاثيات أنا بين النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري فقط ثلاثة رواه أما مسلم فليس عنده ثلاثيات وإنما عنده رباعيات طيب السؤال الآن متى يكون الإسناد النازل أفضل من العالي سؤال مرة أخرى متى يكون الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي ممتاز أحسنتم إذا كان عندي إسناد عالي ولكن في هذا الإسناد العالي رجل بعيث أو رجل كذاب، ولكن عندي اسناد نازل يعني عدد رجاله أكثر ولكنه صحيح يكون الصحيح أولى وأفضل اسناد بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم ستة رواه فقط، ولكن يتخلل هذا الاسناد بعض الرجال المتكلم فيه بينما اسناد آخر فيه ثمانية. ولكنه كله صحيح فيقدم الإسناد النازل على العالي مثل ذلك في زماننا الآن بعض طلبة العلم يرون البخاري بنزول كان ليس إسناد عالي ولكنه يروي كاملا من أوله إلى آخره في جميع الطبقات السن حتى النبي صلى الله عليه وسلم بينما بعض المشايخ الآخرين سمعوا بعض البخاري سمعوا عشر حديث عشرين حديث ألف حديث ولكن ما سمعوا كامل وإسنادهم عالي أنا الآن أريد أن أسمع البخاري أسمعه على من الأفضل أن أسمعه على النازل لأنه اكتمل من أوله إلى آخره وكذلك في حال القرآن والقراءات وغيرها الآن في أساند عالية في القرآن الكريم عند مشايخ ولكنهم لم يقرأوا كامل القرآن من أوله إلى آخره ولكن لو عدينا عدد الرجال يكون عالي قرأ على الشيخ عدة آيات وأجازه بالباقي ولكن إنسان آخر إسناده نازل ولكنه قرأ القرآن من أول إلى آخره على شيخه أنا أريد أن أقرأ أذهب إلى إنسان حتى وإن نزل إسناده أما إذا كان الإسنادان صحيحان كان الإسناد الأول صحيح متصل والثاني صحيح متصل فالأولى العالي الله تعالى أعلى وعلى طيب ذكرنا المرسل من تعرف المرسل نقرأ في بعض الكتب فيقولون هذا الحديث مرسل ما معنى المرسل اللي قالت سقط منه التابعي ليس بالدقيق ممتاز أحسنتم هو الحديث الذي يرفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم من التابعي من التابعي يعني بعض الأحوات ممكن اليوم أول مرة تحضر من هي من هو التابعي من هو التابعي اللي قالت يعني سقط منه الصحابي لا ونحن نبهنا على هذا الخطأ طيب التابعي هو من الذي التقى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يروي عنهم وقد لا يروي عنهم التقى مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا لأن بعض الناس التقوا بالصحابة ولكن كفار لا يعدوا من التابعين ومات على الإيمان باختصار أي إنسان رأى صحابي وهذا الانسان مؤمن مسلم ومات مسلما هذا يسمى بماذا بالتابعي هو مرأى النبي وإنما رأى من رأى النبي رأى الصحابي أو هو لم يلتقي بالنبي وإنما التقى بمن التقى بالنبي هذا يسمى التابعي طيب التابعي اذا لم يلتقي بالنبي عندنا احيانا بعض الاحاديث نجد ان التابعي يقول قال النبي يقينا التابع ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند العلماء يسمونه بالمرسل بعض الناس يظن أن الذي سقطه والصحابين يقول لا قد يكون سقط أكثر من رجل لأن التابع قد يروي عن تابع آخر والتابع الآخر قد يروي عن تابع آخر وهكذا فلذلك قال العلماء أن من يظن أن تعيش المرسل أنه سقط الصحابي خطأ لأن لو قلنا أن الصحابي سقط الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم ثقات لا يضر من هو الصحابي الذي سقط ولكن نجد أن هنالك بعض من التابعين لا يرون دائما عن الصحابة مباشرة وإنما يرون عن بعض التابعين وفيهم بعض من يكون عنده أخطاء عنده أوهم وهكذا لذلك ما حكم المرسل سؤال للجميع ما حكم المرسل ضعيف أحسن ضعيف. لماذا لأننا لا نعرف الواسطة بين هذا التابعي وبين النبي فقد تكون الواسطة تابعي كذاب أو تابعي ضعيف أو تابعي متكلم في وهكذا إذن انظر جمال العلم الآن لما أقرأ في كتاب ما من كتب العلماء الأقدمين ثم أقرأ أن ابن حجر قال وهذا مرسل ماذا سيتباذر لذهني أن هذا الحديث رواه تابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انقطع السند فإذا الحديث عني ضعيف طيب قلنا هناك شيء يسمى مرسل الصحابي فقط أريد أن أسأل ما حكم المرسل الصحابي؟ ما حكم مرسل الصحابي؟ صحيح، ما شاء الله تبارك الله. مرسل الصحابي صحيح. من تذكر مثالا على ذلك؟ مثال. أحسنتمها. من روى حديث نزول الوحي؟ جيد عائشة قلنا عائشة لم تكن مولودة أصلا في هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ويتعبد في غار حراء وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزول النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام فيذهب إلى غار حراء ثم جاءه الوحي والحدث المشهور قال اقرأ قال ما أنا بقارئة الحديث معروف مشهور طيب روى هذا الحديث أم من عائشة طيب عائشة لم تكن أصلا مولودة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء ما الحكم هذا نقول هذا يسمى عند العلماء مرسل ولكن مرسل صحابي لأن عائشة صحابية يقينا عائشة إما سمعته من النبي أو من أبي بكر الصديق أو من غيرها من غيره يعني فتكون الاسناد يقينا صحيح لأن الصحابة كلهم ثقات وأعدل فلذلك العلماء يقولون مرسل الصحابي صحيح يعمل به والله أعلم أنا أطلت في ال المراجعة اليوم لأننا كنا يعني سبحان الله قد قطعنا طويلة عنكم فمن باب التنشيط إن شاء الله للذاكرة بعد ذلك انتقلنا إلى الغريب كل الغريب أن يكون في طبقات السند راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد رواه واحد وأشهر مثال الذي دائما يدنن به العلماء ويذكو هو إسناد أول حديث في القطار وهو إنما الأعمال بالنيات. فقلنا الذي روى هذا الحديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يروه عن عمر إلا محمد بن إبراهيم ولم يرويها عن محمد إبراهيم إلا عالقمة ولم يرويها عن عالقمة إلا يحيى ابن سعيد ثم على ذاك تشر كما قلنا لكم باختصار أن إذا سمعنا ك كلمة الغريب لها عدة معاني من ضمن معانيها كما قلنا كما قال النظم وقول غريب ما روا راوي فقط إذا كان في أحد طبقات الاسناد راوي واحد وتحتاج تفصيل أطول ولكن هذه كما قلنا دورة يعني نوعا ما مختصرة الهدف منها أن الأخوات لما يمسكن أي كتاب سواء كان في المصطلح أو في كتاب في التفسير أو كتاب في العقيدة أو في الفقه فيمر كثيرا من المصطلحات عليهم ومر معنا إلى الآن الحمد لله مصطلحات كثيرة جدا منها مر معنا العزيز ومر معنا معنى مصطلح الصحيح ومعنى الحسن ومعنى الحسن لذاته وكذلك معنى المشهور والآن رجعنا بعض المصطلحات العالي والنازل والمرسل وهذا كما قلت يعني يعطي طالبة العلم وكذلك طالب العلم ملكة على القراءة في الكتب فيمسك كثير من الكتب ويقرأ على المؤلفين فهما صحيحا ولله الحمد لله. سننتقل الآن إن شاء الله إلى الدرس الجديد اليوم أرجو من الله أن يكتب الأبيات إذا تكرمتم إذا استطعتم أن تكتبوا الأبيات فهي هوا ولكن بشرط أن يكون التركيز معي وصلنا إلى البيت السابع عشر قال الناظم رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء قال وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الأوصال الآن سيبدأ الناظم بقول بشرح المنقطع المنقطع دائما نقرأ كتب العلماء ابن حجر والإمام الذهبي أو النووي أو غيرهم من أهل العلم من قدام المقدسي وغيرهم من العلماء يقول هذا أستاذ منقطع نبهنا لكم قلنا هناك فرق بين منقطع ومقطوع الآن سأقول لكم المنقطع ثم أفرق لكم بين المنقطع والمقطوع المنقطع باختصار هو أن يكون في طبقات السند عدم اتصال انقطاع في السند في أي مكان يعني الراوي أحد الرواة لم يسمع من الراوي الثاني أحد الرواة لم يسمع من الراوي الثاني هذا يسمى منقطع وهو أقسام كثيرة جدا إذا الانقطاع أن يكون راوي يروي عن راوي آخر ولكن يتبين لنا أن بينهما واسطة لم يسمع منه هذا يسمى ماذا منقطع إنسان ولد على سبيل المثال في سنة سبعين ولد في سنة سبعين يروي عن راوي توفي سنة خمسين يقينا هو لم يدركه فيسمى عند العلماء منقطع وضح معنى المنقطع لذلك قال وكل ما لم يتصل بحالي سواء أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو آخر الإسناد سواء كان راوي واحد انقطع أو اثنين أو ثلاثة المهم إذا كان هناك انقطاع السلسلة الإسناد عند الدراسة دراسة كل راوين يتبين لنا أنها منقطع ما حكم الإسناد المنقطع حكمه الضعف فلان يروي عن فلان وهو لم يدركه أو لم يسمع منه أو لم يأخذ منه بالطرق الصحيحة للسماع يكون الحكم الحديث ضعيف مثال ذلك ابن حميد في كتاب اسمه له المنتخب من المسند روى هذا الإسند قال حدثنا روح سأكتب لكم تابعوا معي إذا تكرمتم حدثنا روح ابن عبادة هذا روح قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة قال عن قتادة قتادة قال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لا يحجون ويعتمرون ويغرسون النخلة بعد خروج يأجوج ومأجوج ركزوا معي هذا الإسناد الذي بين أيدينا فيه رواه الأول روح الثاني سعيد ابن أبي عروبة الثالث قتادة الرابع أبي سعيد الحضري هذا الاسناد لو أردنا أن نقرأ ترجمت كل راوي منهم كلهم ثقات. ركزوا معي رجاءا. هذا الاسناد كل الروافيه ثقات. طيب بعض الناس لما بعض الناس لما يرى عالم يقول هذا إسناده ثقات يظن أن الخبر أو الحديث صحيح الآن إذا رأينا عالم رأى الرجال هؤلاء هؤلاء رجال كلهم من أصحاب يعني من, من الرواء الذين اعتمدهم البخاري ومسلم يعني يسموهم من رجال الشيخين يعني لو قرأنا رجال البخاري فلان عن فلان فلاعا سنجد هذه الأسماء كاملة في البخاري وكذلك في مسلم فإذا هم ثقات كل ثقات ومع ذلك الحديث ضعيف الآن بعض من أو بعض من يسمعني يستغرب كيف أن تقول كلهم ثقات ولكن كيف الحديث ضعيف نقول لا يعني أن نقول كل ثقات أن يكون الحديث صحيحا لماذا؟ لأن قد لا يتصل السند بينهم طيب كيف سنعرف أن الاسند لم يتصل هنا نقول قال الحافظ الحاكم قال الحاكم قتادة لم يسمع من أي صحابي إلا أنس وكذلك كلمة أحمد أحمد بن حمد ماذا قال قال لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس هذا قتادة يرويه في هذا الحديث عن من أريد مشارك إذا ذكرتم عن من يرويه. طيب الأسئلة لو أخيرها لا أهل الاختصاص لا لا, لا ليس دائما أهل الاختصاص يعني إحنا نريد منكم أن تستفيدوا وتتعلموا إن شاء الله عن عن أبي سعيد الخضري. أبي سعيد الخضري صحابي. قتادة يرويه عن من عن أحد الصحابة. هو أبي سعيد الخطي طيب الظان قد يظن بأن قتادة سمع هذا الخبر من من؟ من من أبي سعيد ولكن العلماء قالوا لا توقفوا لحظة قتادة هذا لم يسمع من الصحابة إلا واحد فقط أنس وهذه الرواية التي عندنا ليست من رواية قتادة عن أنس فإذا قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي سعيد الخدري، فحكم العلماء عليه بماذا؟ بالانقطاع واضح إن شاء الله رضي الله عنه واضح إن شاء الله إذن فائدة عندنا فائدة عندنا ليس كل إسناد نراه سيكون صحيح لأنه قد يكون منقطعا حتى وإن كان الرواثقات نعم نقول حتى كان الرواثقات طيب الله المستعان البيت الثاني قال الناظم والمعضل الساقط منه اثنان هذا الشطر الذي سنشرحه كان الشطر البيت الأول شطر البيت والمعضل الساقط منه اثنان عندنا يرد كثيرا ما يسمى بالمعضل كلمة قد تكون غريبة على كثير ممن يسمع الدرس ما معنى المعضل؟ قال الناظم والمعضل ساقط منه الثاني طبعا هذا التعريف صدرك على الناظم رحمه الله عز جل هذا التعريف ليس بدقيق الصواب والمعضل من راويان راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي باختصار الأصل أن يكون المعضل أن يكون الحديث الذي سقط منه راويان على التوالي يعني ما سقط راوي واحد فقط، وإلا راويان بشرط أن يكونا متتاليين. يعني عندنا إسناد حتى يصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ستة رواة واحد واثنان وثلاث وأربعة وخمسة وستة. إذا انقطع ثلاثة وأربعة يسمى معضل. إن قط إذا انقطع أربعة وخمسة كذلك معضل. ولكن إذا على سبيل المثال انقطع اثنين يسمى منقطع لا يسمى معضل إذن باختصار حتى لا يعني تتشتتون المعضل أن يكون عندنا اسناد راويان في السند سقطا مباشرة متتاليا سأتي بمثال على ذلك ومثال دائما أهل العلم يعني يكثرون من التمثيل به الإمثال الذي كتبته الآن بين أيديكم الآن الحاكم ذكر إسناد الذي يهمنا بسنده إلى القعنبي القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمولوك طعامه وتسوته بالمعروف إلى آخر الحديث قال الحاكم هذا معضل عن مالك ما معنى معضل إذن؟ سيكون بين مالك وأبي هريرة راويان قد سقطا ما هو راوي واحد؟ وإنما راويان الآن المثال الذي بين أيديكم آخره ماذا قال الحاكم؟ قال هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموقع ماذا معنى الآن بعض الناس ما يفهم ما معنى الكلام التي تحضر الدرس تقول أي نعم إذن الدرس الشيخ قال لنا يعني في اثنين متتاليان قد سقطا. كيف نعرف ذلك الآن انظر هذا التكمت. أنا ما كتبت المثال هذا هو المثال عندكم قال الحاكم معضل الآن انظروا الاسناد الثاني طيب الان بين الامام مالك صاحب الموطة وبين ابي هريرة يقول لنا الحاكم معضل يعني كم راو سقط راويا في اسناد ثاني قال مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الإسناد الثاني ذكر من سقط في الإسناد الأول كان الآمن الإمام مالك روى هذا الحديث مرة معضل ومرة ليس بمعضل مرة أسقط راويان متتاليان ومرة أخرى ذكر منهما من هما الرويان محمد ابن عجلان ووالد محمد يعني وعجلان. إذا كم بين مالك وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ السؤال للجميع كم راوي؟ نعم رويان. خواتي الكلمة الآن إذا مر معنا مصطلح معضل هل عرفتم معنا؟ التي عرفت معنا تكتب رقم واحد التي عرفت معنا المعضل الآن لو قدر الله مسكت كتاب للشيخ الألباني أو للحافظ بن حجر أو غيرهم وهي تقرأ قل والله هذا حديث معضل تعرفون معنا إن شاء الله طيب في احدى الاشخاص ما تعرف معنى الموضوع الآن طيب ساذكر لكم لا أحياناً يعرف احيانا كيف يعرف بأنه معضل لما يعني يكون غالباً في أكثر من يعني راوي بين فلان وفلان يعني خلال يعني تابع تابع وهكذا والحديث المعضلة المعضلة التصريح بها قليل في الأحاديث يعني في مور الأحاديث سأذكر لكم الآن نعمة حتى يعني تشعرون بفضل الله عزير علينا وعليكم من كانت لا تعرف معنى ما معنى المعضل قبل اليوم قبل الآن يعني قبل ساعة من كانت لا تعرف معنى المعضل فأقول التي كانت لا تعرف، تحمد الله أن في خلال دقائق معدودة زاد الله عزج علما دائما طالب العلم إذا استشعر كيف كان قبل هذا العلم وما وكيف كان بعده، يستشعر فضل الله عزوجل عليه. الآن أخوات صرنا يعلمنا بمعنى المعضل قبل قليل كان يعرفون، وهذا فضل الله عزوجل لذلك دائما طالب العلم لا يعني يفتر لسانه عن كفرة حمد الله عز جل والسؤال الله عز جل أن يزيده علما لذلك الله عز جل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل رب زدني علما لم يقل لا مالا ولا, ولا غير ذلك ولذلك أمرنا ب ب في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم والهداية يعني طالب علم والثبات عليه كذلك أنا أقول ذلك حتى يعني تحاول أن تتابع معنا أكثر وأكثر الآن الأخت التي تسمع كامل المصطلح الحديث على سبيتال في البيكونية لو تراجع نفسها قبل أن تأخذها تقول والله الحمد لله يعني صعدت في درجات العلم صعودا جيدا كنت ما أعرف أقرأ بعض الكتب يقول حديث مرفوع أو حديث معلق أو حديث ما أعرف معناه الآن الحمد لله الله عز وجل ميزني وفضلني على كثير من الأخوات فسأعرف معنى ذلك. وهكذا تزداد العلم. ولا الحدول من أنا. فقط أذكر نفسي وإياكم. طيب. نكمل إن شاء الله. ولكن يعني أنتم يعني الله تنسون مثلي. أنتم سبحان الله تنسون مثلي أنا قبل أن أقول المعذل كنت سأفغر بين المنقطع. والمقطوع ولا واحدة من الأخوات ذكروني في ذلك طيب أنا سأسهلكم الآن الأخوات اللي يحضروا معنا من أول قلنا هناك شيء اسمه مقطوع واليوم أخذنا المنقطع ما الفرق بينهما طبعا أنا والله ما أقصد في الأسئلة الإحراج لا والله وإنما أريد أن تكون أكثر نشاطا لأن بعض الأخوة أو لما يسمعوا درس خلص يكون ممكن مشغول في شيء أو فلما يكون هناك أسئلة وغير ذلك يكون هناك سبحان الله أكثر يعني انتباه ووعي المنقطع هو الاسناد المنقطع الغير متصل نعم أن يكون بين الرواق غير اتصال جيد أحسنتم أما المقطوع ما هو مضيفة لمن؟ للتابعي قلنا إذا أثر عن تابع قول أو فعل أن التابع قال هذا الكلام أو فعل هذا الفعل فنسميه ماذا مقطوع إذا كونوا على حذر أثناء القراءة في الكتب إذا قيل هذا حديث هذا الخبر أو هذا الأثر مقطوع ما تقول يعني ضعيف لا بينما إذا كان منقطع يعني هذا الإسناد فيه ضعف ما بارك الله فيكم جيد طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه أو نفسه البيت ثامن عشر ولكن عجز البيت يعني الشطر الثاني قال الناظم رحمه الله عز وجل وما أتى مدلسا نوعاني يكمل في البيت التاسع عشر الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعنوان الآن أريد أن تنتبه إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة التجليس سأتي بمعنى التدليس وأنواع أشهر أنواع التجليس ولماذا كان بعض العلماء يدلسون وهل التجليس هو كذب وما الفرق بين الكذب وبين التدليس وحكم التدليس التدليس أخواتي الكلمات وإذا كان معنا أخوة أخوة لغة كتمان عيب في السلعة عند المشتري كتمان عيب في السلعة إنسان على سبيل المثال عنده طعام هذا الطعام في علما أراد أن يخفيها النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون مر على رجل يبيع طعاما فالنبي صلى الله عليه وسلم شك في الطعام فوضع يده في الطعام فإذا في الطعام من آخره في نوع من أنواع الفساد يعني فيه ماء, ماء مفسدا لهذا الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل صاحب هذا الطعام البائع قال ما هذا يا صاحب الطعام فهذا البائع ماذا قال قال أصبته السماء يا رسول الله يعني أمطرت عليه الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا أظهرته للناس ثم قال من غشنا فليس منا الآن بعض الناس قد يغش بدون أن يتكلم واحد عنده السيارة يعرف أنه فيها علة واحد اثنين وثلاثة واربعة يريد أن يبيع هذه السيارة ما يتلب يقول الله ما شاء الله هذه السيارة الله يبارك نهبت فيها إلى منطقة فلانية وإلى ويقصد قبل عشر سنوات إلا خمس سنوات إلا غير ذلك باختصار التدليس كتمان عيب السلع عن المشتري وأصله في اللغة هي الظلمة أو اختلاط الظلم هذا لغة طبعا لا تظنوا أن كل من يدلس سيكون غير ثقة وغير ذلك وإنما سنأتي إن شاء الله بالتوضيح بإذن الله طيب الصلاة عند العلماء ما معنى التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد حتى يظهر وكأنه إسناد نظيف حسن جيد إذن إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره وقد يكون بغير قصد قد يكون بغير قصد الآن التدليس عدة أنواع بعضهم يبادئ يذكر أدواع كثيرة جدا ولكن سنأتي إلى أهم أنواع التدليس إن شاء الله أهم أنواع التدليس يعني تدليس الإسناد القسم الأول وتدليس التسوية وكذلك تدليس الشيوخ أهم ثلاثة أنواع ما أريد أن يعني هذه المصطلحات يعني يتوقفون أمامها وأنهم كانوا في خوف لا هذه مصطلحات إن شاء الله سهلة جدا بل يعني بسيطة جدا جدا جدا وإينما الإنسان سبحان الله أول ما يرى العلم يستصعبه فإذا هو إذا لخاضه يراه من أسهل الأنواع ومن أسهل العلوم وكثير من الأخوة الحمد لله يقرأنا ويحكمنا أحكام التجويد أول يوم أراد أن يتعلم تجويد الغالب 90% قال مستحيل أفهم هذا العلم كيف يعني كيف أن الآن أستحضر كامل حروف اللغة العربية هذا الحرف إضغام ثم هذا إخفاء وإذا لما دخلوا سبحان الله يسر الله عز وجل له وهكذا العلم أول أمر يأتي الشيطان ويصعب الأمور إما قل أنا كبير أو أنا صغير أو أنا مشهور أو, أو لا أفهم وغير ذلك ثم بعد ذلك إذا صدق مع الله الله عز وجل سبحان الله يصدق معه إذن الآن سنأتي بمعنى التجليز سأتي, سأتي إلى كل نوع بتفصيله فكونوا على اسمكم صادرين اصبروا علينا ونأتي إن شاء الله بنوع نوع بإذن الله إذا التدليس إخفاء شيء في الإسناد إخفاء بالغالب بيكون عيب في الإسناد هناك كثير من التعريفات في الأسانيد تدليس عندنا أول نوع تدليس الإسناد سأكتب لكم هذا تدليس الإسناد لما نقرأ كتاب من هذا إسنان مدلس أو فلان مدلس مدلس أو مدلس أول نوع تدليس الإسناد ماذا يقصد العلماء رحمه الله عز وجل بتدليس الإسناد أن يروي الراوي عن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه سأكتب لكم هذا التعريف أن يروي الراوي عن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه أو لا سأتيكم بمثال أنا الآن في مجلس على سبيل المثال أسمع الأخوة صحيح البخاري فجاء أحد الأخوة وحضر عندي مئة حديث فقط أول مئة حديث اتصل إسناده معي في أول مئة حديث سماعا فلما يروي عني يقول سمعت من نادر أو قرأت على نادر مئة حديث بعض الناس عندهم تجليس يريد أن يروي غير المئة حديث التي سمعها مني يريد أن يروي حديث رقم 300 أو حديث رقم 1000 هذا حديث ما سمعه مني ماذا يفعل يأتي بعبارة بالأداء موهمة أنه سمع مني قد تكون سمع وقد يكون لم يسمع وأشهر هذه العبارات كما عندكم في في في البيت رقم 19 إذا رأيتم على اليمين الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فطوء بعنوأ فماذا يقول في حديث رقم 300 هو ما سمع مني هو سمع فقط أول مئة ولكن بعد المئة ما سمعها مني يريد أن يروي حديث من التي لم يسمعها مني فيقول أروي هذا الحديث عن نادر الآن الذي يسمع سيظن أنه سمعه مني أو قرأه عليه أهل العلم إذا كانوا يعرفون فلان يقول له لحظة شوية هذا, هذا الأخ يتهم بالتجليس فلذلك كلمة عن نتوقف بها الظاهر أنه ما سمع هذا مثال مختصر وسائة أمثلة إن شاء الله علمية يعني من بطون الكتب إذا تدليس الإسناد ما هو أن يكون طالب علم سمع من شيخ عدة أحاديث ثم يروي بعض الأحاديث عنه لم يسمعها بعبارة عن أو كلمة أن أو كذلك قال إن كان مدلسا نتوقف في الحديث ويوحكم على الحديث بالضعف طيب إذا كان هذا الراوي واحد عندنا ما نعرف عنه التجليس ويقول أروي هذا الحديث عن نادر إنسان ما يعرف عنه التجليس غير مدلس فقال أروي هذا الحديث عن نادر هل يكون سامعه أو لا سؤال للجميع. يكون متصل ولا غير متصل؟ لا أفهم لا لا طيب. أتيكم بأمثلات أسماء حتى تتضح ال النص ذهبت إلى بلد ما وقر على كامل البخاري. كامل بخاري من أوله إلى آخره الآن الذين كانوا يحضرون في المجلس على عدة أنواع بعضهم سمع الكتاب من أوله إلى آخره وبعضهم سمع نصف الكتاب النصف الأول من الكتاب الآن بدأوا يروون عني واحد اسمه على سبيل المثال اسمه محمد هذا محمد لا يعرف عنه أنه يدلس غير مدلس لا يعرف عنه مدلس هذا سواء قال سمعت من نادر أو عن نادر فكلامه بمعنى الاتصال يعني سمع مني يعني إذا قال أروي هذا الحديث عن نادر ماذا نفهم؟ نقول إنه سمعوا عليه إذا قال حدثنا نادر يقول كذلك سمعوا عليه إذا قال سمعته على نادر يكون سمعوا عليه لماذا؟ لأنه هذا غير مدلس كان قال عن أو قال أن أو قال حدثني أو أخبرني لأن هذا الرجل لا يعرف عنه التدليس بأي لفظ لفظ به حديثه متصل رجل آخر اسمه حتى تحفظ الاسم اسمه ياسين اسمه ياسين هذا الأخ ياسين يعرف عنه وطلب التعلم تعرف أنه مدلس إن شاء الله صعيد ما أخره هذا ياسين يعرف عنه أنه مدلس نقول إذا قال ياسين سمعت نادر خلص إذا سمع عليه يقينا اسناده متصل إذا قال أخبرني نادر كذلك اسناده متصل إذا قال حدثنا اسناده متصل ولكن هذا ياسين إذا قال عن نادر نضع علامة استفهام لماذا؟ لأن هذا ياسين عرف بأنه يدلس فقد يكون سمع عليه وقد يكون لم يسمع عليه وكونه مدلس فيقولون نتوقف بحديثه ونضاعفه لأنه ما سمع لنالر لماذا؟ ما الذي جعلنا نقول؟ لأن ياسين يعرف عنه التدليس بينما محمد لا غير مدلس سواء قال عن أو حدثا أي عبارة هذا محمد لا يرفع عنه التدليس فإذا أي عبارة تدل على أنه سمع عليه واضح إن شاء الله الحمد لله إذن إذن هناك بعض الرواة لم يعرف عنهم التدليس فإذا رأيناهم في السند وقالوا كلمة عن أو قالوا أن نقول والله هذا متصل الإسناد لماذا؟ لأنهم لا يدلسون طيب بعض الناس اشتهروا بالتجليس مثل البقية من الوليد وغيره من العلماء نقول عنهم علماء هؤلاء إذا قالوا عن نتوقف لأنهم يدلسون قد يكون سمع وقد يكون لم يسمع واضح إن شاء الله الآن سنأتي بأمثلة للتوضيح أكثر وأكثر والوليد المسلم سأذكر إن شاء الله طيب ما هي أشهر عبارات التي توهم السماء عن و أن وكلمة قال كلمة قال خواتي الكلمات من الصيغ التي تحتمل يقول قال فلان وكذلك في زماننا لفظ أجازني الأجازني هذه إن كان هذا يعني تحتاج إلى تفصيل لأن بعضهم يعني يلبسون ويجلسون خلينا على العصر القديم أوله. سأأتكم بهذا المثال المثال كذلك مشهور جدا وصل عندكم إن شاء الله تأموا معي بهذا الاسناد. ذكر الحاكم بسند قال إلى علي بن حشرم قال لنا ابن عيينة ابن عيان كان يدلس ابن عيان كان يدلس عن الزهري عن الزهري الآن عندنا احتمال قد يكون سمعه من الزهري وقد يكون لم يسمعه ما الذي جعلنا نقول هذا لأنه عرف عن ابن عيان أنه يدلس طيب بعض الطلبة سألت ابن عيينة قالوا له، فقيل له سمعته من الزهري، يعني هل سمعت هذا الحديث من الزهري؟ هو يروي عن الزهري، ولكن هذا تحديد هذا الحديث، هل أنت سمعته من الزهري؟ ماذا قالهم؟ فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. إذا بينا وبين الزهري كم راوي؟ راويان. إذا ابن عيينة ماذا فعل؟ دلس الإسناد ما معنى دلس الإسناد؟ أوهم أنه سمعه من الزهري فلما سئل بين قال لا أنا ما أرويه عن الزهري وإنما أرويه عن واحد عن الزهري وإنما لا عفوا قال يرويه عن عبد الرزاق المعمر راويان بينه وبين الزهري طيب، إن صمتمه أعضل، ماشي جيد، ولكن الأولى أن يسمى تدليسا تدليساً لأنه, لأنه شهر بالتدليس طيب وضح هذا النوع الأول، ما النوع الأول؟ تدليس الإسناد أن يأتي بعبارة موهمة أنه سمعه وهو لم يسمعه هل كل العلماء مدلسون؟ لا بعض العلماء اشتهر عنهم التدليس وبعض العلماء كانوا يكثرون من التدليس ولكن أكثر لا يدلس طيب الآن المدلس إذا حتى يقبل الخبر منه ماذا يجب أن يفعل نعم ليست شديدة جدا بعض المدلسين يعني كانوا ما يجلسون إلا على ثقات وغيره لذلك ليس كل التدليس يعني أتكلم فيه العلماء متى إذن يقبل خبر المدلس أن يصرح بالتحديث لا البخاري ومسلم لا أهل العلم قالوا كلها محمولة على اتصال إذن الآن متى يقبل خبر المثال الذي ذكرت عن لكم متى يقبل خبر ابن عيينة إذا صرح بالتحديث المثال الذي ذكرت عني متى يقبل خبر ياسين أن يصرح بالتحديث إذا لم يصرح بالتحديث فنتوقف في الخبر إذا لا بد أن يصرح المدلس عن شايفه لا بد أن يصرح المدلس عن شايفه إذا كانت فيه عنانات بعد السند يقبل، إلا إذا النوع الثاني سيأتي معنا هو التدلس التسوية إذا باختصار المدلس أن يكون سمع بعض الأحاديث من شيخه، ثم يأتي بأحاديث لم يسمعها، فيأتي بعبارة عن أو أن أو قال لي يظن بأنه مدلس. لا المدلس ليس بكذاب. المدلس ليس بكذاب وسأعطيه معكم إن شاء الله عزيزي المدلس ليس بكذا. النوع الثاني تدليس التسوية وهو خطير جدا تدليس التسوية الأول مرة معنا تدليس الإسناد تدليس التسوية بعض العلماء اشتروا بالتدليس فماذا؟ النوع الأول هو يدلس فقط عن شيخه يعني خلص فقط عن شيخه الخوف يعني بينه وبين شيخه دير تدليس التسوية لا بأي طبقة من طبقات السند لا يجب أن يكون فيها حدثنا أو أحبارنا. أي طبقة من طبقات السند إن كانت فيها عن فحديثه ضعيف خطيرة يعني الأول فقط عليه أن يصرح عن شيخه إذا خلص إذا صرح أنه سمع من شيخه هذا خلص الحمد لله إسناده لا غبر عليه بينما تدلس التسوية حتى لو صرح عن شيفه نخشى أن يكون دلس فيما بعد شيفه طيب ما أنا أشعر أنه فيه نوع من أنواع الصعوبة ولكن إن شاء الله عز وجل يعني بالصبر والدعاء إن شاء الله كل شيء بإذن الله يحل إن شاء الله فالعلماء يقولون إن من شر أنواع التدليس هو تدليس ماذا؟ التسوية لأن قد يعني يسقط من خلال السند من هو ضعيف طيب قال العلماء احفظوا هذا الاسم الراوي بقية ابن الوليد قال العلماء حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقيه مرة أخرى أعد هذه العبارة رأوا اسمه بقية ابن الوليد فبعضهم قال أحاديث بقية ليست نقية لماذا؟ لأنه يدلل استدلس التسوية يعني قد يسقط بعض الرجال الضعفاء في السند ولكن يقول عن فماذا؟ أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقيه لماذا ربما يذكرون ذلك؟ يقولون لأنه إذا جاء عن بقية إسناد كل من أوله إلى آخره من فيها حدثنا أو أخبرنا أو سمعت خلص الإسناد صحيح متى يضعف بقية إذا كان في الإسناد لفظ عن أو أن وهذا أخطاء الأنواع طيب إذا ما الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني ما الفرق بين تجليس الإسناد وبين تجليس التسوية يعني ما أدري مخيم هذا يشعرني بأن كثير من الأخوات بيعني للدرس طيب تدليس الإسناد أن يدلس عن شفيه أزيد عبارة فقط. يعني الذي يدلس تدليس الاسناد ولم يشر عنه تدليس التسوية فقط. حتى يصح الحديث نريد أن يصرح في أول لفظ بالسماع بينما إذا بعد شيخ شيخ في لفظ عن أو أنه خلص ليس لنا علاقة فيه تجلس الإسناد فقط أن نطمئن أن هذا الراوي سمع من شيخه أما تجلس التسوية فلا كل طبقات الإسناد يجب أن يكون فيها التصريح بالاتصال بالسماع أو التراءة أحصلهم مثال أتيكم بمثال <تصفيق> طيب ما أريد طب سأتيكم بمثال يعني حتى ما أصعب لكم سهل إن شاء الله سأقول لكم هذه الأسماء أسماء لمدلس المدلس الأول عنده تدليس الإسناد فهذا اسمه على سبيل المثال أيمن قال عن سالم خالد هذا الإسناد أيمن مشهور بالتدليس بس ما هو تدليس تسوية مشهور فقط بالتدليس تس... تدليس الإسناد ما حكم هذا الحديث إذا قال قال أيمن أروي هذا الحديث عن سالم سالم قال حدثنا خالد خالد قال عن كريم ما حكم هذا الإسناد حواته أريد مشاركة من الجميع المشاركة تدل على أن الفهم جيد ممتاز لا يقبل لماذا؟ لأن أيمن مدلس طيب إذا قال أيمن حدثنا سالم بنفس السند الآن أيمن في له اثنان ثاني ماذا قال حدثنا سالم سالم قال حدثنا خالد وقال قال عن كريم ما حكم هذا السند دل على السماع حكم السند صحيح ولا ولا ضعيف صحيح طيب ممكن بعضهم يقول طب ما فيه عن في خالد عن كريم نقول له لا يضر لأن أيمن لا يدلس التسوية نريد أن نطمئن أن أيمن يرويه عن شيخه بلفل السماع طيب مثال آخر الآن هذا سعيد عنده تبليس التسوية تبليسه خطير تبليس التسوية طيب هذا الذي بين أيديكم واحد اسمه سعيد هذا يشهر بالتجليس التسوية روى عندنا إثنات قال في هذا الإسناد أروي هذا الحديث عن محمد عن ياسر حدثنا أحمد ما حكم هذا الحديث فقط سعيد هو الذي يدلس ولكن تدليسه حطير تدليس التسوية ضايف طيب إذا قال سعيد لاحظوا معي عادة بس حوال تقيق عليه إذا قال سعيد حدثنا لحظه صرح الآن حدثنا محمد عن ياسر حدثنا أحمد ما حكم الحديث طب سعيد يدلس تسوير ما حكم الحديث من قالت صحيح خطأ ضعيف لماذا لماذا ضعيف نقول لأن سعيد يدلس تدليسا خطيرا يسمى التسوية فيجب حتى يتصل للسنة كاملة يكون كله حدثنا أو أخبرنا ما يكون في عن أو أن إذن هل عرفتم ما الفرق بين ثلاثة أصناف صنف الأول لا يدلس هذا سواء قال عن أو قال حدثنا أو أخبرنا كلها محمولة على الاتصال. صنف ثاني عنده تدليس الاسناد هذا حتى يصح اسناده يجب أن يصرح عن شيخه بعد ذلك لا يضر إذا فيها عن القسم الثالث وهو الخطية تدلس التسوية هذا التسوية حتى لو صرح عن شيخه لا نكتفي. لا بد أن يكون من أول السنة إلى آخره في لفظ حدة ما يكون فيها لعن ولا أن ولا قال أظن الآن وضحت إن شاء الله الأمر ثلاثة أصناف سن في الأول هؤلاء لا يدلسون إطلاقاً يعني واحد اسمه على سبيل مثال خليل قال عن ما رأيكم هذا الإسناد؟ خليل غير مدلس طبعاً ولا ياسر ولا سلمان خليل غير مدلس. ها غير مدلس هل الإسناد صحيح ولا ضعيف هذا؟ صحيح إذا ما أستطيع أنا أن أحكم على الإسناد لا لم أعرف ترجمة الرواح طبعا نحن الآن في هذه المرحلة أخوات الكريمات ليس المطلوب منكم أن أنتم تصححوا وتضاعفوا لا المطلوب مسألة واحد فقط إن مر معنا ونحن نقرأ في كتاب ابن حجر يقول وهذا دلس نعرف إيش معنى التدليس أو فلان مدلس نعرف أنه لابد أن نفسح بالإسلام لما نقول فلان مدلس تدلس تسوية نعرف أنه هذا ممكن يكون تلاعب في سن أسقط راوي لماذا يقول عن؟ لأنه قد يكون أسقط راوي طيب سأكتب الآن مثال حتى تعرفوا يعني ما فائدة أن حديث المدلس ضعيف واحد اسمه محمد هذا مدلس يروي سمع <متصفيق> هذا عندنا مثال واحد اسمه محمد قال أنه سمع نعيم وهذا نعيم ضعيف قال سمعت أيمن قال خالد ما حكم هذا الإسناد ما حكم هذا الإسناد لماذا صحيح ضعيف بس الآن الطالبة المنتبه ما تعرف لماذا لماذا هذا الاسناد ضعيف لا ليست للتدس هو صرح بالسمع قال سمع احنا الان المدلس نخاف ولكن اذا قال حدثني او سمعت خلاص الان يعني ما ما في خوف منه طب لماذا بقى هذا ضعيف لماذا لان نعيم ضعيف لان نعيما ضعيف لانه في هذا الاسناد راوي ماذا ضعيف طيب توقف عن الكتابة ماذا يفعل محمد خلاص توقف عن الكتابة إذا تكرمتم توقفتم طيب ماذا يفعل محمد يسند هكذا يقول محمد عن أيمن قال خالد ماذا فعل محمد الآن ماذا فعل محمد أسقط الضعيف حتى يبدو أن الإسناد نظيف لذلك العلماء قالوا كل راوي مدلس يضعف حدث لأنه قد يسقط ضعيف قد يسقط كذاب عرفتم لماذا يضعف المدلس؟ يضعف المدلس لأنه قد يكون أصقل راوي ضعيف. ماذا, من ماذا فعل أصقته نعيم؟ لأنه يعرف أن نعيم ضعيف أصقته. وما كذب؟ ما قال أنا سمعت من من أيمن؟ ما قال أنا سمعت من أيمن؟ وإنما قال عن وهذا كلنا الآن المدلس تحت من السماء وتحت عدم السماع هو سمع من أي كثير من الأحاديث ولكن بعض الأحاديث سمعها من واحد ضعيف فحتى يظن أنه لا سمعها من أي وحتى يظن أن سناد نظيف أسقط نوعا إذا لا بد لا بد نعم التدليس ذموم العلماء ذموم وثأت معنا بعض نصوص العلماء الذين ذموا التدليس طبعا كثر التدليس وهذا لأن بعض العلماء كانوا يروي مئات الآلاف من الأحاديث فيكثر مثل هذا هذه الأمور فلذلك العلماء تتميز وتتباين بعضهم يعني يتهم بالتدليس بالكذب بالغفلة بعضهم بالوهم بعضهم بالاختلاط وغير ذلك يعني بعض العلماء من أجل الناس عبادة وطاعة وصلاة وصوما وقيام للليل ولكنه ما يعرف يروي الأحاديث، ما يكذب ولكن تختلط على الأحاديث. ما يعرف حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس. ما يعرف حديث سفيان ابن عيينة من شعبة يخلط الأسناد. فيضعف، لا يضعف لأنه عياذ بالله أنه يكذب. لا، وإنما هذا الرجل لا يأخذ عنه العلم لأنه لا يعني قدراته في إيصال العلم ليست قوية. هو كدين صاحب دين، ولكنه كرواية لا يحق، لا يروي عنه. وبعض الناس تخلط بين أنه فلان ما شاء الله صاحب دين وبين أنه عالم للأسف بعض الناس تذهب إلى بعض الآئمة المساجد يسمعوا صوت الإمام ما شاء الله جميل فيبدأ يسأله عن الفقه وعن الطارئ فيبدأ يعني سبحان الله يشرق ويغرب بالفقه لأنه هناك فرق بأنه يكون يعرف تجويد وبأنه يكون فقيه وحلك الإمام عالم وهكذا بعض الناس تختلط عليه الأمور بعض الناس تظن كل شيخ رب لحيا أو كل امرأة ملتزمة ونقبة يجب أن تكون صادقة لا هذا لا غير موجود ليست... لذلك العلماء كتبوا هذه هاي... التراجم وبينوا لماذا نحن نقول وصلنا الدين نقي طاهر لأن العلماء كانوا يقولون فلان دل... مدلس وفلان مدلس تجس التسويق وفلان ضائف فلان كذا نحن في هذا الزمان لجهلنا وقلة علمنا إذا قلنا عن فنان كلمة الناس تقوم تقيم الدنيا ولا تقعدها لماذا؟ لقلة العلم لقلة العلم ما يعرفون الناس برق بين طيب الآن هذا الاسناد الآخر اسناد الذي كتبت قبل قليل ما أدري أين ذهب سبحانه لو أن محمدا لو أن محمدا قال عندنا إحنا محمد عن أيمن قال خالد صح كل هذا حديث ضائف طب لو أن محمدا قال سمعت أيمن ثم تبين لنا أنه ما سمعه هل ليكون يكون مدلس مرة أخرى هذا محمد قال سمعت أيمن ثم تبين لنا أنه لا ما سمع من أيمن. يكون كذاب أحسنتي يكون كذاب المدلس لا يكذب يأتي بعبارة موهمة ولكنه لو صرح ثم تبين أنه لم يسمع أو, أو يقرأ يكون هذا كذاب فإن فرقا كبيرا بين المدلس وبين الكذاب فرق كبير بين المدلس وبين الكذاب لو أن الراوي قال عن ثم تبين أنه ما سمع هذا يسمى مدلس ولكنه لو قال حدثني أو أخضرني أو قرأت ثم تبين أنه ما قرأ هذا كذاب وضح أخواتك الكلمات التدليس غير الكذب تجلس الشيوخ أنو الأخ تجلس الشيوخ احفظوا معي تجلس تجلس الشيخ لو أن أشد الأخوات الآن يعرف عنها التجلس جيد. لو أن أحد الأخوات تدرس معنا الآن يعرف عنها التدليس فتقول سمعت درسا لأبي عبد الله ابن محمد غازي تعرفون من هذا؟ لا. أنا لي ابن اسمه عاصم فكنية أبي عاصر ليكنية أخرى كنان بها الألباني رحمه الله بأبي عبد الله فليكنية المشهورة عند كثير من الناس أبي عاصم على اسم ابن الأكبر وهناك كونية أخرى لا يعرفها الكثير وهي أبي عبد الله وأنا اسم نادر بن محمد غازي فلو أن أحد الأخوات قالت أبي عبد الله ابن محمد غزم بالغالب لن أعرف من أنا هذه سمت تلك الشيوخ تأتي باسم تأتي باسم للشيخ تأتي باسم للشيخ يأتي الراوي باسم للشيخ بحيث لا يعرف إلا القليل القليل جدا مثال آخر أقول لكم صحح هذا الحديث ابن نوح نجاتي من تعرف من هو؟ أقول سأتي أسباب التجليز من عرفت من؟ الألباني الألباني اسمه محمد ابن ناصر الدين ابن نوح نجاتي ما يعرف ذلك إلا من خاصة الخاص. هذا ما يسمى عند العلماء بماذا؟ بتدليس الشيوخ جيد وفي زماننا ما شاء الله يكثر تدليس الشيوخ و... وللأسف حتى يتجاوز إلى الكذب وللأسف يعني ما أريد أن أمثل عن مشايخ معاصرين ولكن سبحان الله يرفع الله جل الذين أوتوا العلم درجات أنت الآن ما تكون تعلم وعالم تعرف أن فلان كذا وفلان كذا تكون على نور ويقين أكثر من غيرك الآن لو أنكم أنتم الأخوات تعرفون بعضكم بعضا فمن خلال التجربة تعرفون أن فلان إذا قالت خبر والله أضع عليه علامة استفهام هي ممكن ما تكتب صراحة ممكن تكتب لا والأخت الثانية ما شاء الله واضحة صريحة طيب نكمل إن شاء الله أقول لماذا لا أذكرهم بأسمائهم لأن أخت الكريمة غالب غالب الناس جهلة للأسف معذرة يعني هذا الكلام ما أقصدكم أنتم غالب الناس جهلة والناس لا تعرف الأمور على حقيقتها الله عزيز قال, قال ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا ماذا من تكمل الآية؟ الآن إذا كان عندنا حكم جلد في الإسلام ماذا قال الله عزيز رأفة في دين الله لماذا قال الله ذلك لأن الآن قد تجلد مرأة وتبدأ تصرخ والناس تأخذها الرأفة قال الله لا لا تأخذكم الرأفة هذا دين هذا دين إنسان ممكن يذهب إلى محل ويسرق شيئا يسيرا ولكن يبلغ النصاب فتقطع يده تقول الله أكبر تقطعون يد إنسان بمائة دولار ولا مائتين دولار يقول هذا حكم الله الناس عوام الناس ما يعرفون هذا فلذلك قال العلماء بن مسعود خاطب الناس على قدر عقولهم فأنا الآن لو آتي أذكركم من الناس كذاب الله أكبر يا شيخ أنت الآن تتهم ولا عنده مؤلفات عندك ثم يعني تقلب الأمور عليه فلذلك بعض العلماء قديما ما كانوا يصرحون حتى أحد العلماء سئل عن راوي قال لا تحدث عنه كذاب وإذا وصلك ككتاب مزقه لذلك بعض العلماء لما تكلموا بعض العلماء أول الأمر قابت الدنيا عليه ثم تبين الحق فأنا أقول لكم أنصحكم أخواتي الكريمة ليس كل من تنصب للتدريس أو للتعليم أمين لا عندنا نعرف بعض المشايخ الذين احتلسوا أموالا وبعض المشايخ الذين سرقوا وبعض الناس الذين يكذبون يعني الناس سبحان الله والعلماء مساكين العلماء مساكين أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا فلذلك يؤذوا ويضربوا وقد العلماء يقتل العلماء كما فعل بالأنبياء من قبل والحكمة أحيانا إظهار وأحيانا عدم الإظهار ولكننا أن أقول عن نفسي ضعفا مني وإلا العلماء رحمه الله جل ألا المؤلفات كانوا يقولون فلان ثقة وفلان كذاب وفلان ويعني عندنا أي أخت من الأخوات فقط تكتب على سبيل الكتاب المجرور الجرح والتعديل تجد أسماء أي أي كتاب لو قرأنا كتاب الموضوعات يصرحون باسم فلان من فلان ضعيف فلان كذاب فلان متروك فلان أشهل من حمار أهله ويصرحون ولكننا ضعف عندنا للأسف يعني حقيقة قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأسف يعني طيب طيب نعود إن شاء الله إذا تدلس الشيوخ يعادشونه أهل العلم يقولون هو أن يروي الراوي عن شيء حديثا سمع منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه بصفة لا يعرف بها طيب الآن ما حكم التدلس عند كثير من العلماء مكروه جدا وذمه كثير جدا من العلماء وكان شعبة من أشد الناس على ذلك لذلك كان يقول عنه التدليس أخ الكذب التدليس أخ الكذب بعض العلماء العراقي قال إنه قادح إذا تعمد فعله من تعمد فعله بل بعض العلماء يقولون يعني مهذرة لهذه العبارة التي سأذكرها وذرين يعني هذه العبارة ولكن العلماء هكذا سبحان الله يعني يعني من باب إصالة العلم وهكذا قال بعضهم يعني لن أشرب بولي فأرتوي خر ل من أنو دلس فكثير كثير من العلماء ذم التدليس طيب وبعض العلماء لا ذم التدليس لماذا لأنهم اشتهر عند كثير من العلماء من الأفاضل كانوا يدلسون ما يكتبون يدلسون خلاص يعني هو عنده عبارات تفهم لما أنا أقول عن خلاص الأصل أتفهم أن عليه إني ما سمعت أو قد أكون سمعت أو قد لا أكون سمعت يصر عنه فلان خلاص يشتغل أنه يدلس ما يكتب كما بعض الناس في زماننا يكتبون ثم إذا قل قل أنا أدلس لا ما تدلس أن تكذب فرق واحنا مثلا قلنا هذا محمد إذا قال سمعت أيمن كذاب بينما إذا قال عن يكون مدلس فرق هناك فلذلك كثير من العلماء ذم التدليس وأشد أنواع التدليس هو التسوية وكذلك كره تدليس الشيوخ طبعا هناك في أنواع التدليس ما يسمى بتدليس البلدان ما معنى كيف يكون البلدان؟ واحد يقول سمعت في المدينة فيظن الناس تنصرف في أذانهم إلى ماذا؟ إلى مدينة النبوية فإذا يقصد بالمدينة يعني العاصمة التي في في فرنسا أو في تونس أو في العراق وغيرها يقصد المدينة يعني المنطقة المعروف يعني يقول أنا نزل للمدينة يعني مقصد ماذا؟ يكون في قرية يريد النزول للمدينة لا يقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فياتي بعبارة مهمة. يقول أنا سمعت الحديث في المدينة ماذا يقصد المدينة طرابلس؟ ما يقصد النبي المدينة النبوية كان يفعل بعضهم هذا يقول سمعت من وراء النهر فتنصرف أذهان الناس إلى أنه صاحب رحلة وماشاء الله فإذا يقصد نهر صغير في بلدي هناك أنواع كما قلت أنواع كثيرة من التدليس ولكن الأشهر أنواع التدليس التي ذكرناها الإسناد والتسوية والشيوخ طيب أقول لك لماذا تدليس شيوخ لأن مثلا أنت الدرس إن شاء الله كما قلت يعني على طالبة العلم أن تعود نفسها يكون معها ورقة وقدم تسجل إذا كان عنده سؤال أو غير ذلك أو فائدة حاول أن تقيد. طيب لماذا كرهه؟ قال لأنه فيه عدم بيان بالوضوح والأصل أن يكون الإنسان يبين ويوضح. ما الذي جعل بعض الناس تدلس؟ أول شيء يكون الرأي ضعيف أو غير ثقة فلا يريد أن يظهر أنه ضعيف أن يرو أنه يروي عن ضعيف. فيأتي بلفظ عالم وهذا العالم معروف أنه يدلس ولذلك العلماء يقول عالم بمعنى أننا سنتوقف بخبره الأمر الثاني يريد أن يعني لا يظهر نفسه بأنه يروي عن صغير كان فران عمره 60 أو 50 سنة سمع هذا الحديث عن واحد عمره 20 سنة فما يريد أن يقول أنه سمعت عن هذا فماذا يسقطه فيأتي بلفظ عنه يعني ناس تسمع عند البخاري رجل عمره ستين سنة غاب خمس دروس سمع هذه خمس دروس من واحد عمره عشرين سنة حتى ما يعني يقول أنا سمعت كل دروس على نادر إلا خمس دروس سمعت عن تلميذ عن نادر فيسقطه يأتي بلفظ عنه إذا كان مدلسا هذا أيضا من الأسباب من الأسباب كذلك يعني كثرة الروايات يعني أنا الآن لما أسمع فقط عشر أحاديث عن شايف عنده مئات الآلاف من الأحاديث فلو لو إن أردت أن أقول كلها ما سمعت ما لا ثيرضف بينما أروي العشرة بلف حدث أنا والباقي بعان حتى تكثر روايتي بدلاً عن أصند عنه فقط عشر أحاديث أصند عنه مئات بل آلاف من الأحاديث. إذن حتى تكسر يعني الرواية أيضا كذلك توهيم علو الاسناد أنا لما أسمع عدة حديث على شيخ فقط وأصغر مني أو من هو بمثلي سمع كامل الكتاب عليه قد تدخل في نفس الشيء فأريد أن أكون بمثل علوه فماذا أفعل فأدلس صلى الله ما يجانهم المدلفين يعني مثال اثنان من الأخوة ذهبا يقراء على الشيخ الأول التزم في أول كتاب البخاري إلى نهايته يقول حدثنا وسمعت الثاني ما سمع كله وإنما سمع على سبيل المثال نصف الكتاب طب هذا الذي سمع نصف الكتاب سمع الباقي على واحد من طلاب الشيخ فبدأ أن يروي عن الشيخ مباشرة سيروي عن واحد عن الشيخ يريد أن يجعل نفسه مثل الأول أنه كان سمع كامل فيأتي بعبارات فيها تدليس وهذا كثير جدا في زماننا هذا كثير جدا في زماننا يقرأ بعض طلبة العلم عدة آيات على شيخ ثم يوهم أنه قرأ ختمة كاملة إذا, إذا أتى بعبارات ماذا؟ في تدليس ولكن بعضهم يكذب عبارات فيها كذب أيضا من أسباب التي تجعل بعض المدلسين فوت شيء من الحديث يعني أنا أسمع على سبيل المثال عند شيخ كتاب في ألفين حديث سمعت قرابة التسعمائة فقط مائة حديث سقط عني فقط فهذا يحز في البال في النفس فيأتي ويدلسها هذه المائة حديث هذا أيضا من الأسباب التدلس طيب لماذا بعض العلماء يعني كانوا يذمون التدلس قلنا لا وشرنا إلى ذلك أنا حتى يعني لأن فيها إهم وعدم كشف وعدم نصح للكتاب وللعلماء للأمة لذلك كثير من العلماء كما قلنا لم يعتبروا أن التدليس جيد طب هل يؤخذ بخبر المدلس أو لا يؤخذ بخبر المدلس بعض العلماء أسقط المدلس إطلاقا قال كل مدلس ضعيف وبعض العلماء قال لا نبين ونفصل إن كان هذا المدلس صرح بالسماع فالله حديثه مقبول إن لم يصرح بالسماع يعني قال عن أو أن أو أي عبارة مثل الكلمة قال فهذا يضعف حديثه إذن بعض العلماء بعض العلماء قال أن المدلس ضعيف وهذا ليس بالصواب الصواب أن نقول هذا المدلس نرى إسناد إن كان صرح بالسماع فالعين والرأس الاسناد صحيح هذا قول الجمهور، قول الجمهور العلماء أن يهم يفصلون إذا كان هذا المدلس صرح بالسماء يقبل، ولكن إذا كان مدلس تسويه لابد أن يصرح في جميع طبقات السند أما إن كان المدلس لم يصرح أو أن مدلس تسويه لم يصل كامل الطبقات الطبقات بالسماء، الفضاء السماوي، فهذا يضعف. إذن. تفصيل هذا القول الأسلم الذي يعمل عليه العلماء طيب الآن بعض الناس قد تسأل كيف نعرف أنه فلان مدلس ولا غير مدلس نقول هو قد يبين كما مر معنا ابن عيينة لما سؤل هل أنت سمعت من الزهر قال لا ثم ذكر هذا بيّن أنه يعني قد يسقط بعض الرواه وأحيانا من خلال التجربة من خلال تجربة وكثرة مراسة علم الحديث وكثرة الاختلاط بالمشايق والعلم يؤلم أن فلان والله عنده تدلس وفلان ليس عنده تدلس يعني نحن الآن كيف نعرف بعض الرواع في زمننا أنهم عندهم تدلس من خلال تجارب موقف 2-3 أرواح تعرف أن فلان غير في أحد الأخوة المصريين مرة كنت أتكلم معه فرأيت له إسناد أخواتي ركزوا معي هذا المثال حدث معي أحد, أحد الأخوة المصريين هذا الأخ المصري قرأ القرآن كاملا على عدة شيوخ وقرأ الفاتحة على شيخ كذلك على عدة شيوخ فقط ماذا فعل؟ قال أنا هذا كتب كتبه كذا بالإسنان قال أكرمني الله عز وجل أني قرأت وأجزت على عدد من المشايخ فذكر الذين قرأ عليهم ختمة كاملة والذين قرأ عليه فقط الفاتحة يعني خلق الأمور ثم لما أسند أسند عن واحد مقر عليه إلى الفاتحة قال له ومن أعلاهم ثم ذكر هذا الإسناد الآن الطلاب المساكين سيظن أن هذا الإسناد عالي متصل بالقراءة فلما تكلمنا معه قلنا يا أخي الكريم أنت الآن فلانا لما كذبت أنا أنا قلت أجازني بعض العلماء وقرأت ثم ذكرت الأسماء قلنا لو طب لماذا لا تبين لماذا لم تقل أن قرأت القرآن كامل على فلان وقرأت الفاتح على لماذا لم تفصل هو عمدا ما فصل لأن لما لو يريد فصل سيكون اسناد نازل فلذلك جاء بإسناد موهم عن طريق إنسان ما قرأ عليه هو خدمة كاملة وهذا يكثر للأسف كثير جدا يكثر جدا في هذا في هذا الزمن، لذلك رحم الله من قال إن هذا العلم دين فضراً من تقدن دينكم. وخطات الكلمات يعني أنا يعني دائماً أضرب هذا المثال لو أن رجلا عنده بنت في سن الزواج، فإذا جاءها الخاطب يريد أن يخطبها. لا لا يوافق مباشرة صح ولا لا يسأل عنه حتى عند سبحان الله عند غير المسلمين عند حتى عند من يسأل عنهم هل هذا الرجل ظالم هل هذا الرجل كان في في في السجن في تهم سرقات وغير ذلك يسأل عنه ولا لا يسأل عنه ان هذا هذه البنت سيعطيها لإنسان غريب يعني حتى ما تظلمته حتى لا لا لا تضرب حتى وهكذا فيسأل نحن نقول دين الله أولا أما أن أريد أن أقرأ قرآن على شيخ أو أسمع حديث على شيخ أسأل عنه أولا والله أولى هذا دين الله عزوجل أولا أحد الأخوة كنت أتكلم معه قلت يا أخي الكريم أنت الآن تذكر بإسنادك أن أن شيخك قرأ القرآن على فلان. قلت له أخي الكريم أنا أعرف هذا الشيخ ولم يقرأ على شيخه. لا اشتكتب أنت أنه قرأ على شيخه القرآن. فقال لي هو كتب لي أنه قرأ على فلان. قلت له طيب أخي الكريم ألا نفس هذا الأخ أعرف شيخه؟ شيخه قال لي أنه وقرأ ما عليه. ماذا قال لي؟ قال والله أنا أذكر ما ذكر لي شيخ في الإسناد قلت له أخي الكريم طيب تثبت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسكن بنا بإن فتبينوا وتثبتوا في القراء الأخرى تثبت من قولي أيها التلفون هذا الشيخ وتلفون شيخ موجود اتصل بس سلام عليكم هل فلان قرأ عليك القرآن كامل ولا قرأ عليك أول خمس آيات الفاتحة وأول خمس آيات فقط يجيبني ماذا يجيب يقول لي لا, لا أنا ما أريد أن تثبت غضبت منه قلت والله العظيم لو واحد جاءك يريد أن يبيعك سلعة سيارة واحد قال لك هذه السيارة فيها مشكلة ما أو فيها والله راح تثبت ولكن هان عليك القرآن والسلام عليكم هذا كثير واقع من الناس والله المستعان طيب قلت عليكم ولكن سبحان الله العلم العلم شديد يعني سبحان الله العلم <تصفيق> ودي أنا أذكر لكم الآن أهم المصنفات في التدليس. بعض العلماء أص افرضوا. لا حول ولا قوة. أشعل أصلي الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع الصادق إن شاء الله. وأن يصرف عنا وعنكم من يكتب في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخواتي أكتبوا الأسماد الأول التبيين لأسماء المدلسين برهان الدين الحلبي كتاب اسمه التبيين لأسماء المدلسين الكتاب الثاني تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتقديس للحافظ بالحجر الكتاب الثالث أسماء المدلسين لجلال الدين السيوطي كذلك التدليس والمدلسون لحماد الأنصاري كل هذه الحمد لله موجودة, موجودة في موجودة الحمد لله في المكتبات وغالبا موجود كذلك على صفحات النت وفي المكتب الشاملة طيب كما عودناكم هناك بعض الأسئلة عرفي سؤال أول عرفيه الاسناد المنقطع مع ذكر مثال عليه سؤال الثاني أعرفي المعضن سؤال ثالث تذكر ثلاثة أمثلة الأحاديث في أراو مدلس مدلس ال... دل... روى عن فقط هذه الأسئلة. طيب أريد أن أطلب من الحواد ما شاء الله المشترين تقول لكم كذلك الدرس الرابع في المصطلح وكذلك في في التجويد يعني رجاءا أن يعني أن يعني نرسله يعني لي أحد الأخوات معها السكايب معي أو إذا كنت أردت تسجله عند السكايب ترسل لي هل أن أنا كن التسجيل متصل؟ إن وصلني بعض التسجيلات منقطعة التسجيل السفد. منقطعة السبب قطع التسجيل السؤال الثالث. يعني بمعنى أقول لك يعني تذكري ثلاث أمثلة لأحاديث فيها رواق مدلسين دلسوا يعني ذكروا بحرف برفض عد أنا أتكلم عن التسليل نفسه وتسليل صوتي عندنا أنا نحن نضع في الأكاديمية التسجيلات ما أدري هناك بعض التسجيلات غير موجودة. فالعل يعني العلنا يعني نتواصل أو الأشخاص المشرفات يتواصلوا. فنرجع للأكاديمية نرى ما عندنا نقص حتى أكيد بعض الأخوات يعني عندهم تسجيلات. وحتى ممكن الدرس الثالث كذا كنا وصلنا كامل. نحن نضع في الأكاديمية الدروس هذه. مسجل وكذلك يعني فيها كذلك مو مخصص نوع طيب تأخرنا عليك اليوم فهذون أصل عزيز أن يبتوا أجنوا وأجب إن شاء الله سير والعلم نوع من أنواع الشهادة والسلام عليكم ورحمة الله